ا لمبعوثون لفظه بل هنا للاضراب الانتقالي والمعنى ان الكفار الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا مثل ما قالت الامم قبلهم من انكار البعث لان الاستفهام في قوله ائنا لمبعوثون انكار منهم للبعث والايات الداله على انكارهم البعث كثيره كقوله تعالى عنهم من يحيي العظام وهي رميم وكقوله عنهم وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين وقوله عنهم اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذن كرة خاسرة والايات بمثل هذا في إنكارهم البعث كثيرة وقد بينا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية وفي أول سورة النحل وغيرهما الآيات الدالة على البعث بعد الموت وأوردنا منها كثيرا كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآيات وأوضحنا أربعة براهين قرآنية دالة على البعث بعد الموت وأكثرنا من ذكر الآيات الدالة على ذلك فأغنى ذلك عن التطويل هنا وقوله تعالى في هذه الآية أئذا متنا قرأ نافع والكسائي بالاستفهام في اذا متنا وحذف همزة الاستفهام في أئنا لمبعوثون بل قرأ إنا لمبعوثون بصيغة الخبر لدلالة الاستفهام الأول على الاستفهام الثاني المحذوف وقرأه ابن عامر بالعكس فحذف همزة الاستفهام من أئذا وقرأ إذا بدون استفهام وأثبت همزة الاستفهام في قوله أئنا لمبعوثون وقد دل الاستفهام الثاني المثبت في قراءة ابن عامر على الاستفهام الأول المحذوف فيها وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة بالاستفهام فيهما مع أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون وهم على اصولهم في الهمزتين فنافع وابن كثير وابو عمرو يسهلون الثانيه والباقون يحققونها وادخل قالون وابو عمرو وهشام عن ابن عامر ألفا بين الهمزتين وقرأ الباقون بالقصر دون الألف وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم متنا بكسر الميم والباقون بضم الميم وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا الآية وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء الفاعل وبينا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم وأوضحنا وجهه غاية الإيضاح مع بعض الشواهد العربية فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار المنكرين للبعث قالوا إنهم وعدوا بالبعث ووعد به آباؤهم من قبلهم والظاهر أنهم يعنون أجدادهم الذين جاءتهم الرسل وأخبرتهم بأنهم يبعثون بعد الموت للحساب والجزاء وقالوا إن البعث الذي وعدوا به هم وآباؤهم كذب لا حقيقه له وأنه ما هو إلا أساطير الأولين أي ما سطروه وكتبوه من الأباطيل والترهات والأساطير جمع أسطورة وقيل جمع أسطارة وهذا الذي ذكره عنهم من إنكارهم البعث ذكر مثله في سورة النمل في قوله وقال الذين كفروا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ثم إنه تعالى أقام البرهان على البعث الذي أنكروه في هذه الآية بقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنا تسحرون لأن من له الأرض ومن فيها ومن هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه لا شك أنه قادر على بعث الناس بعد الموت كما أوضحنا فيما مر البراهين القرآنية القطعية الدالة على ذلك أيها المستمع الكريم نكتفي بما مضى ولنا لقاء آخر بإذن الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته